هذا الدعاء المنكر ما يجوز لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك أن هذا غلط هذا يدل على أن هذا الإنسان يعني كأنه يقول لا أبالك لا اسال الله عز وجل ان يعافيك ولا رد القضاء إلا الدعاء لكن هذه تجد كلمة من صوفي أو شبه وصارت على الاسئله مثل ما صار هل الإنسان مسير أو مخير سبحان الله أحد يسأل هذا السؤال نفس الذي سعى هو مخير ولا مسيّاً؟ أجواب مخير هو لا يقترب الإنسان نعم شيخ بارك الله فيكم يرد كبيراً على أجسد الخطبة وكذا في الكتب في المقدمة الكتب والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم لا غلط هذا وإن كما قلناه أفضل قال واصل الخلق على إطلاق نبينا ثميل عن الشغاء لكن يجب أن يقيد الخلق ببني آبه آل. وأن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال أنا سيد ولد آله جاء في الحديث خيرته من خلقه والمراد خلقه الادميين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين فالإيجاء وتدوم سبق الكلام على هذا. وفوائده طيب من أين الفوائد؟ قل أرأيتكم إلى آخر. في هذه الآية هنا بعدها فوائد منها تقرير الإنسان بما لا يكونه دفع تقرير الإنسان أن يقرر بالشيء يقر به لا يكونه دفع وذلك في قوله أرأيتكم من تاكم على الله أو تاكم غير أرأي الله تدعون لأن لأنهم في هذه الحال لا يدعون إلا الله فإذا كان كذلك فلماذا يخلصون في في الشده ويشركون في الرخاء وقوله عذاب الله او اتتكم الساعه المراد ان الله قد لا يعذب هؤلاء المكذبين ويؤخر ذلك الى قيام الساعه يعني لا بد اما ان يصيبهم العذاب في الدنيا واما ان يصيبهم في, في يوم القيامه ومن فائدها ان هؤلاء المكذبين عند الضراء لا يلجؤون الا الى الله بقوله بل اياه تدعون ومن فائده ان الله تعالى يجيب دعوه المضطر ولو كان كافرا بل ويعلم عز وجل انه سيكفر اذا نجا لان الله ينجيهم من الكرب وهو يعلم انهم اذا نجوا سوف يشركون لكن وقوهم في الشده تقتضي رحمه الله عز وجل ان يجيب دعاءهم ومثل ذلك المظلوم فان الله يجيب دعوته ولو كان كافرا فهذان صنفان تجاب دعوتهما المضطر والثاني المظلوم يجيب الله تعالى دعوته أما المضطر فلأن رحمة الله سبقت خضر فيرحم المضطر ويجيب دعوته وأما المظلوم فلكمال عدل الله عز وجل أن يجيب المظلوم انتصارا أن يجيب المظلوم انتصارا له على, على الظالم ومن فائد هذه الآية أنه لا يرصف السوء إلا الله عز وجل ويتفرى عليها أنه إذا أصابك السوء, السوء فلا تلجأ إلا إلى الله عز وجل وهل هذا اللجوء فطري أم هو شرعي عقلي الظاهر الثاني وذلك لأن بعض الذين يصيبهم الضر لا يلجؤون إلى الله كالرافض مثلاً إذا أصبهم الضر نجأون إلى من؟ إلى آئمتهم علم بطالب طالب أو الحسين أو غيرهما من ائمتهم ونحن لا ننكر أن لائمتهم الحقيقيين درجة عند الله عز وجل على حسب عملهم لكننا ننكر أن يدعى هؤلاء من دون الله عز وجل ومن فوائد هذه الآية الحذر من ممارسه السيئات فان الانسان ربما يتوب الى الله عز وجل ثم يعود ولهذا قال وتنسون وتنسون ما تشركون ما تنسون هنا بمعنى تتركون يعني ان الالهه التي كنتم تشركون بها تتركونها وقد ذكرنا في التفسير انه يحتمل ان المعنى الترك او, أو الذهول لشدة ما نزل به ثم قال الله عز وجل ولقد ارسلنا الى امم من قبلك ما اكثر ما يرده في القران الكريم مثل هذا التعبير لقد قال اهل العلم واللام موته للقسم يعني انها تمهد للقسم فيكون قبلها قسم صالح بن هرم قسم مقدر واللام موته للقسم مؤكد له وقد مؤكد ايضا فيكون في هذا مؤكدات ثلاثه أرسلنا إلى أمم من قبلك يعني أرسلنا رسلا إلى أمم من قبلك أمم جمع أمة والأمة في القرآن الكريم ترد على معاني متعدده ترد بمعنى الإمام مثل قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانت لله أي اماما وترد بمعنى الوقت مثل قول الله تعالى والذكر بعد أمة أي بعد زمن وترد بمعنى الطائفة كما هنا أي طائفة وشعب ووما وما أشبه ذلك هل ترد غير هذا ترد بمعنى الرابع لكنني نسيته نعم وهو نعم وهو الدين كما في قوله تعالى إن وجدنا اباءنا على امه أي على ملة فلها في القرآن الكريم أربعة معان وقوله إلى امم من قبلك لأن كل الأمم التي أرسل إليها الرسل كلهم قبل الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه خاتمهم فأخذناهم بالبأساء والضراء أخذناهم بالبأساء ألف هذي عاطف وهل عاطفه على إرسال الرسل بنانا أن الرسل أرسلوا ليأخذ هؤلاء بالبأساء والضراء لا ولكن في الايه حذفا تقديره فكذبوا او كفروا او ما اشبه ذلك وهذا يسمى ايجاز حذف لان الايجاز عند البلاغيين نوعا ايجاز قصر وهو ان تكون الكلمات القليله تحمل معاني كثيره وايجاز حذف وهو ان يكون في الكلام القليل شيء محذوف يدل عليه السياق فهنا لا شك ان في هذا الكلام شيئا محذوفا والتقدير فكذبوا فاخذناهم بالباساء والضراء الباس يعني الشده والضراء التضرع لعلهم يتضرعون لعلهن للتعليل اي لاجل ان يتضرعوا الى الله عز وجل ولكن هل, هذا هل حصل هذا يقول الله عز وجل فلولا اذ جاءهم باسنا اي عذابنا تضرعوا لولا هنا بمعنى هلا هل يعني فهل لا إذ جاءهم تضرعوا الجواب لا ولهذا قال ولكن قست قلوبهم أي صلوبت ولم تلن وبقوا على ما هم عليه وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون زين بمعنى حسن حسن لهم ما كانوا يعملون يعني من المعاص والكفر والشركة. ولم يقتصر على تهوين الامر في قلوبهم بل زينه له وزينه المسل... الشيطان ما كانوا يعملون الشيطان المراد به الجنس وليس شيطانا واحدا معينا بل الجنس كما تقول الانسان يراد به الجنس ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء لما نسوا ما ذكروا بهم نسوا بمعنى تركوا وأعرضوا عن ما ذكروا فتحنا عليهم أبواب كل شيء يعني من نعيم الدنيا فتح الله لهم أبواب كل شيء من نعيم الدنيا من الرزق والأمين والرخاء وغير ذلك من أنواع الترف حتى إذا فرحوا بما اوتوا أخذناهم بغتر حتى إذا فرحوا أي فرح بطر ومرح بما اوتوا اي بما اعطوا مما فتح الله عليهم اخذناهم باغته اخذهم بايش بالعذاب باغته اي شيئا مباغتا لم يطرح لهم على بال لانهم الغمسوا في الترف ونسوا العذاب اخذناهم باغته فاذا هم مبلسون فاذا هم اذا هذه فجائيه والمعنى فاجاهم الابلاس وهو الياس من رحمه الله عز وجل ففي هذه هذه الان الايات الكريمه اولا اقامه الحجه على الخلق بارسال الرسل وهذا كقوله تعالى في سوره النساء ان اوحين اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده واوحين الى ابراهيم واسماعيل الى قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل ومن تمام الحجة في أسأل الرسل أن الرسل بلسان قومه أي بلغة قومهم الذين أرسلوا إليه وذلك من أجل أن يفهموا الحجة فيتفرع لهذا أنه لا يتقوم الحجة بمجرد البلاغ حتى يفهمها المرسل إليه وإلا ما فائد إلا أنه يجب على من بلغه ولم يفهم أن يبحث وهذه النقطة الأخيرة ربما تكون سد لعذرهم إذا قالوا فهمنا نقول يجب عليكم أن تبحث لكن أحياناً يتعذر البحث لكونهم لا يجدون من يثقون بهم فيبقون جاهلين ومن فوائد العاية الكريمة رحمة الله تبارك وتعالى بالخلق حيث أرسل إليهم الرسل لإقامة الحجة ولبيان محجه محجه يعني الطريق فلولا الرسل ما عرفنا لولا ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا كيف نتوضا ما عرفنا كيف نصلي ما عرفنا كيف نزكي كيف نصوم كيف نحج كيف نتعامل ما عرفنا فارسال الرسل من رحمه الله عز وجل ومن فوائد هذه هذه الكريمة حذف السبب ليكون ذلك أشد واقعا وهيبة للمخاطر. حذف السبب وذكر المسبب والنتيجة ليكون ذلك أشد وقعا وهيبة في قلوب المخاطر. لقوله فأخذنا ولم يذكر التكليف حتى يكون أشد ويبحث الذهن لماذا أخذ؟ فيكون أشد هيبة ووقعا في قلوب المخاطر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يبتلي بالبساء والضراء لكن لحكمة لا لمجرد إلحاق الضرر بالخلق ما هي الحكمة بينها في قوله لعلهم يتضرعون والا فان الله لا يمكن ان يريد مجرد الاضرار بل كل ما ضر الناس من تقديرات الله فالمراج به مصلحه الخلق ومن فوائد هذه الايه أن الأخذ قد يكون بالبأساء وقد يكون بالضرر، قد يكون بالشدة التي يتأذى بها الإنسان بدون ضرر، وقد يكون بالضرر. فمثلا الخوف والجوع وما أشبه ذلك هذا شدة، المرض المباشر للشخص هذا ضرر. فالأخذ إما هذا وإما هذا. ومن فائد هذه الايه الكريمة من فائدها إثبات الحكمة في أفعال الله. تؤخذ من قوله لعلهم لهم يتبرعون وثبوت الحكمة لله عز وجل في أفعاله وفي شرعه أمر, أمر معلوم لكل ذي عقل لأن كون الأفعال والأحكام تسطر عن حكمة يدل على كمال الفاعل والمشر يدل على كمال المشر ولكن هل كل فعل او حكم جاء من عند الله يكون معلوما لنا حكمته اجواء ابله لانه اقصر من ان تحيط بحكمه الله عز وجل لكن نعلم علم اليقين ان ذلك للحكمه ولهذا لما سئلت ام المؤمنين عائشه ما بال الحائث تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه ما ذهبت تعلل فتقول الصوم لا ياتي في السنه الا وقضاؤه سهل والصلاه تاتي في اليوم والليلة خمس مرات فقضاؤها صعب والصوم لا نظير له في السنه يقوم مقامه والصلاه لها نظير اذا لم يصل اليوم صلى غدا ما قالت هذا قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه فجعلت مجرد الحكم هو الحكم وهكذا يجب على كل مؤمن ان يؤمن بان جميع أفعال الله وجميع شرائع الله كلها لحكمة لكن قد نعلم وقد نعلم الفقراء حكم الله يعبرون عن الشيء التي لا تعلم حكمته بأنه تعبدي بمعنى أنه ليس علينا إلا أن نتعبد به لا, لا أن نعلم حكمته واحيانا يقول عن الشيء نتعبدي وهو معلوم الحكمة واحيانا يكون القول صواغي طيب من هذه الأمة من أنكر الحكمة وقال إن الله عز وجل يفعل ما يشاء لمجرد المشيئة ويحكم بما شاء لمجرد المشيئة وهذا غلط ونقص قالوا لأنه لو فعل الحكمة لكان ذلك لغرض وكونه يفعل الشيء لغرض نقص ولهذا من عباراتهم الفاسدة الحسنة منبرا أو مسمعا إن الله منزع عن الاعراض والابعاض والاغراض هذه عندهم منزه عن الأعراض. الاعراض والثاني الأعراض. الابعاض والثالث الاغراض اما الاعراض فمرادهم بذلك ما يعرض للفاعل من فعل او ترك او نحو ذلك ولهذا يمكنون للسواء العرش يمكنون النزول للسماء السماء الدنيا والابعاض يقصدنا بها الوجه واليدين وما اشبهها والاغراض يريدنا بها الحكمه فيقولون لو كان افعاله لحكمه او, أو شرائعه لحكمة لكان له غرض والله تعالى منزه عن الاغراض والجواب على هذا سهل هل الغرض الذي تتضمنه الحكمه هل هو لمصلحه الله او لمصلحه الخلق الثاني قطعا وإلا فإن الله يقول ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا أضع لعباد الكفر وإن تشكروا يرضه لكم فهذه الحكمة التي تضمنها الفعل أو, أو الشرع أو الحكم هذه لمصلحه الخلق وحينئذ تكون كمالا أو نقصا كمالا نعم ومن فوائد هذه الايه الكريمة وجوب التضرع إلى الله عز وجل والتضرع بمعنى اللجوء والإنابة إلى الله تعالى والقيام بما يجب لهم من كل ما يجب من عقيده او قول او عمل ثم قال فلولا جاءهم بسنا الى من فوائدها بيان شده قسوه هؤلاء المعذبين أنه لما جاءهم العذاب ليتضرعوا صار الامر بالعكس بل, بل زاد ذلك قسوه لقلوبهم قسوه نسال الله العافيه وكان الذي ينبغي أن يتضرع إلى الله عز وجل وهذا قد يقع من الإنسان أن لا تزيده الباساء والضراء إلا قسوة في القلب وسقطا على الله عز وجل عز بالله وشعورا بما لا ينبغي فإن بعض الناس إذا ابتلي ببلاء قال ويش هذا ليش يظلمني ليش يصيبني بما في مال يصبه غيري ثم يقسو قلبه ولا يذب ومن ثم واجب الصبر على من أصيب بالمصيبة حتى لا يقسو قلبه فيقال أنت عبد لله أليس كذلك والعبد خاضع لفعل السيد والله تعالى يفعل بعبده ما يشاء كما أنه يفعل مثلا في السماء ما يشاء في الأرض ما يشاء في الرياح ما يشاء كذلك أنت أنت خلق من المخلوقات يفعل بك ما يشاء لكن عليك الصبر عند الضراء والشكر عند السراء ومع ذلك والحمد لله الضراء التي تصيب الانسان تكون تكفيرا لسيئاته وما أثر السيئات اي شيء يصيبك حتى الشوكه اذا اصبتك فانها تكفر السيئات فإن احتسبت وثبت ثواب الصابرين فلم يفرط الله, وت... الله تبارك وتعالى بشيء فيما ينفع الخلق ومن فوائد هذه الايه اثبات قسوه القلب بعد لينه لقوله ولكن قست قلوبه وكما في... في ايه البقره ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فقسوه القلب تحدث ولين القلب يحدث ايضا فكلاهما حدثان والواجب على الانسان ان يلاحظ دائما قلبه الين هو ام لا ام مخبت لله الله ام لا ام مخلص لله أم, أم, ام لا الاعمال الظاهره كل انسان يستطيع ان ياتي بها على احسن وجه اليس كذلك المنافق يمكن ان ياتي بالصلاه على احسن وجه ويمكن ان يتصدق لكن اعمال القلوب هي والله الصعبه هي الصعبه حرر قلبك من رق المعاصي حتى تتحرر. فإذا قال قائل ما دواء قصوة القلب؟ وهذا سؤال يرد كثيرا على بعض المستقيمين الذين من الله نعم يرد كثيرا من بعض المستقيمين الذين من الله عليهم بالاستقامه ثم يحصل لهم هزه فيقص القلب. فالجواب أن من أسباب ازاله القسوه كثره قراءه القران بتدبر وان تشعر وانت تقرا ان هذا كلام الله عز وجل لا كلام البشر كلام الله خالق السماوات والارض وحينئذ تعظم هذا الكلام وتنتفع به ثانيا كثره الذكر ذكر الله عز وجل اكثر من ذكر الله وذكر الله عز وجل ليس فيه صعوبه لان الذي يتحرك هو اللسان والشفتان ولا فيه الصعوبه قال الله عز وجل الا بذكر الله تطمئن القلوب ومنها مصاحبه الاخيار فإن مصاحبه الاخيار تكسب الانسان خيرا كثيرا وفي الحديث ان الجليس الصالح كحامل المسك اما ان يحياك يعطيك تبرعا واما ان يبيعك واما ان ترى منه رائحه طيبه إحس. على مصاحبه الاخيار ولكن انتفع بهم وانفعهم لانها ما, ما كل احد معصوم أنت انفعهم وانتفع بهم ومنها اي من اسفاء لين القلب رحمه الصغار رحمه الصغار وليس هي فإنها فانها توجب رقه القلب وجرب تجد ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الارض ارحمكم من في السماء وهناك اسباب اخرى تظهر لمتامل في دواء قسوه القلب اسال الله تعالى ان يلين قلوبنا جميعا لذكره ولطاعته انه على كل شيء قدير واتى دور الاسئله نعم تأبيب النفس لكل المال وتشويعها وتعاليمها نعم هذا؟ ما, ما يظهر هذا وليس من الشرهات هذا أيضا لأن النفس لا حق صحيح من الاصرار في المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب غير محمود أما كون جوع نفسه هذا ليس من الشريعة نعم؟ على اساس انه يعرف نفسه يعني مثلا لو قدم مثلا كمية للطعام الطعام قلل ما خلاف قلل غير انه جوع خلوه يقلل ياكل الثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس لكن المشكله الان ان بعض الناس يقولون لقد شرب ابو هريره اللبن حتى لم يجد له مساعي وابو هريره فعل ذلك مره وهؤلاء يجعلونه كل مرة والعام يقول ألمى دقيق ينفذ ولو كانت المعدة مملؤة بالطعام والنفس حربه يشق على النفس وكأن هذا العام يقول املأ البطن ولكن الحقيقة أن ملء البطن دائما يضر وأن الإنسان إذا خفف فإنه أصح له أجرب تجد نعم في بعض الحيان يكون الطعام طيبا شهيا ولا تستطيع ان تاكل قليلا او تكون اتيت اليه وانت جائع ومن شده الجوع تقوى النهمه وتاكل كثيرا لكن مرن نفسك نعم سبحان من رحمنا من الارض رحمونا السماء حتى المخلوقات الحيوان نعم تشمل كل شيء تشمل كل شيء كل شيء هل ترحم الحيوان اي ارحم الحيوان لا تكلف البعير أكثر مما تطيق لكن العوام هذا هل الحلال؟ ولا هذا حيوان ما يحس. لا, لا عودي بالله يحس كيف ما يحس؟ أنا إذا ضربتها را... ترغي؟ <تصفيق> <تصفيق> بالنسبة لهؤلاء الذين يغلب على الظن أنهم لم تقام عليهم الحشر. نعم. باتباعهم كبار علماء كيف تكون معاملتهم إذا كانوا يعملون أعمال هل يتعامل العون إنسان معاملة المسلمين او ما هؤلاء يتوقف فيه واذا قدمت جنائزهم يستثنى يقول اللهم اغفر له ان كان مؤمنا من فوائد الايه الثبات وقسوه القلب وهي صلابته وعدم لينه للحق قوله ولكن قست قلوبهم ومن فوائدها ان الشيطان يزين لبني ادم سوء العمل كما قال عز وجل وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وفي ايه اخرى زين لهم الشيطان سوء اعمالهم ومن الفوائد ان الله تبارك وتعالى قد يسلط على العبد من هو عدو له ولا يعد هذا ظلما من الله عز وجل كلا لان الله قد بين لنا هذا العدو وحذرنا من اتباع خطواته فلا عذر لنا ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الرجل اذا سلط عليه الشيطان صار السيء في نظره حسنا وصار الحسن سيئا لقوله زين لهم ما كانوا يعملون ومن المعلوم انهم يعملون بالمعاصي ثم قال عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به الى اخره من فوائد هذه الايه الكريمه ان الله تعالى عجل لهم بالعقوبه لكن على وجه الاستدراج لقوله فلما نسوا ماذا كروبه فتحنا عليهم ابواب كل شيء ومن الفوائد ان يحذر الانسان عقوبه الله عز وجل اذا من الله عليه لتيسير امور الدنيا من ماكل ومشرب ونكاح ومركب ومسكن فلا يغتر بهذا لأنه قد يكون استدراجا ولهذا قال بعض السلف إذا رأيت اذا رايت الله عز وجل ينعم على الانسان مع تماريه في العصيان فاعلم ان ذلك استدراج وصدق فلا تغتر ايها الانسان فقد تبتلى بالنعم كما تبتلى بالنقم وقد تكون البلوى بالنعم اشد من البلوى بالنقم ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الذي بيده الرخاء والشده هو الله لقوله فتحنا عليهم أبواب كل شيء ومن فوائد الآية أنه يجب الحذر من الفرح الذي هو فرح البطر بنعم الله عز وجل لقوله فرح بما أوتن أي فرح بطر أما إذا فرح الإنسان بما يسره من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة فرح سرور وانبساط بنعمة الله فإن هذا لا بأس بهم قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يأتيه العذاب بغتا هو في نعيمه وسروره في الدنيا منغمسا في معصر الله إذا بالعذاب يأتيه بغته وسواء كان هذا العذاب عاما شاملا أو كان خاصا قد يبتل بمرض أو بحوادث تكسروا وتحطموا أو بموت عاجل ولأذا قال أخذناهم بغته أي أخذ بغتة أي مباغت والمباغت هو الشيء الذي لا يتوقعه الإنسان فيقع في غير توقع له ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الاخذ الذي توعد الله به عز وجل اخذ مدمر نقول فإذا هم مبلسون أي آيثون من كل خير قال الله عز وجل فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين هذا متدى تفسير نعم. فقطع ألف آطفة وتدل على الترتيب والتعقيب قطع دابر القوم أي هلكوا عن آخرهم لأنه إذا قطع الدابر هو الآخر فما سبقه من باب أولى ولم يفصح جل وعلا بالقاطع لانه معلوم وهو الله عز وجل ولكن الله تبارك وتعالى في, أمور في الامور التي تسوء يأتي بها بصيغه ما لم يسم فاعله فقوط عذابه وهو كقول الجن وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا الجن يؤمنون بأن, بان مريد الشر من هو الله عز وجل يعرفون أن الخير والشر بيد الله عز وجل هو المدبر لكن كرهوا أن يضيفوا الشر إلى الله فقالوا أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب بقوله الذين ظلموا لأن هذه العقوبة مرتبة على قوم اتصفوا بالظلم فيكون الظلم سببا للعقوبة وهذا من كمال الله تبارك وتعالى ان تكون افعاله لحكمه واحكامه الشرعيه لحكمة ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الظلم سبب للعقوبه والهلاك لان الحكم اذا علق على وصف صار ذلك الوصف عله له يزداد الحكم قوه بقوته وينقص بنقصه نعم الظاهر اننا انتقلنا من الشرح الى الفوائد نعم لكن لا باس ان شاء الله دابه القوم الذين ظالموا والحمد لله رب العالمين من فوائد هذه الآية الكريمه ان الله محمود على قطع دابه للظالمين وهو كذلك فهو سبحانه وتعالى محمود على جلب النعم وعلى دفع النقم والظالم اذا اهلكه الله فان ذلك من تمام عدله ورحمته لأنه يكون نكالا لما بين يديه وما خلفه أما المعنى المعنى لا اشكال فيه قلنا دابل وقالنا ظلموا يعني اخره وإذا قطع الآخر قطع الأول أما الذين ظلموا فالمراد الكفار لأن كل إنسان كافر فهو ظالم في حق من في حق نفسه كما قال عز وجل وما ظلمونا. ولكن كانوا انفسهم يظلمون وهو بحق الله معتدل حيث لم يقم بحق الواجب عليه ثم قال الله عز وجل قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به قل ارايتم اي قل يا محمد اخبروني ان اخذ الله سمعكم بحيث لا تسمعون الكلام وابصاركم بحيث لا ترون الافعال وختم على قلوبكم بحيث لا يكون لديكم وعي ولا عقل من اله غير الله ياتيكم به سيكون جوابهم لا احد لانهم يقرون ويعترفون بربوبيه الله عز وجل وبما يترتب عليه. قال تعالى انظر انظر يعني نظر اعتبار اي نظر بصيره كيف نصرف الآيات أي ننوعها والآيات جمع آية وهي العلامة التي يحصل بها الطمأنينة لاشتمالها على الدليل يعني أن الآية ليست مجرد علامة وهي علامة التي تكون دليلا على الشيء فهي أخص من مطلق العلامة ومعنى نصرف ننوع الآيات شمس قمر ليل نهار رخاء شده حر برد وهل المجره ايات منوعه ثم هم يصدفون اي ينصرفون عن الحق وعن الايات وتامل قوله ثم الدال على التراخي يعني ثم ان يتبين لهم الامر ويتضح هم يصدفون فلا ينتفعون في هذا هذه الايه الكريمة تحدي هؤلاء الذين اشركوا بالله بهذه المسألة هي بالنسبه بالنسبة لي غير وهي أن الله إذا أخذ سمعهم وأبصارهم وختم على قلوبهم فإنه لن يصرف إلا الله عز وجل وهذا تحدي لهم ومن فائده هذه الآية أن الإنسان إذا أصيب بسمك أو بصري أو قلبي أو سائر جاء جسده كان يلجا الى من إلى الله عز وجل لانه لا احد ينفع فان قال قائل اذن لا نذهب الى الاطباء ولا الى القراء ولا نستعمل الادويه فالجواب لا بل اذهب الى الاطباء واستعمل الادويه واذهب الى القراء ولكن الذين يسترقون تنقص درجه بالنسبه للذين يدخلون الجنه باي حساب ولا عذاب فالانسان مأمور بفعل, الأسباب مامور بفعل الاسباب بل جاء الامر بالتداول الا ان لا نتداوى بحرام ومن فوائد هذه الايه الكريمه خطوره انسداد هذه الامور الثلاثه وهي السمع بحيث لا, لا, لا, لا يسمع الايات والبصر لا يراها والقلب لا يعيها فعلى الإنسان أن يراعي هذه الأمور الثلاثة ومن فوائد هذه الآيات الكريمة رحمة الله عز وجل حيث صرف الآيات للعباد ولو شاء لو شاء لتركها لترك التصريف وجعل الناس يتخططون خبط عشواء لكن من نعمة الله أن الله يري عباده الآيات وينصرفها وينوّعها فهذا من رحمة الله عز وجل يعني إذا لم يؤمن بهذه الآية آمن بالآية الأخرى وحصل المقصود وكم من الإنسان تفوتها آيات كثيرة لا يعتبر بها ثم يصاب بآية واحدة فيعتبر حتى إن بعض المستقيمين حكوا لي عن أنفسهم أنهم كانوا منزلقين في الشهوات والتلهم فلما مات قريبهم استقاموا كل الآيات السابقة لن يتفعوا بها لكن لما مات القريب استقاموا وعرفوا أن مآلهم ما كمآل هذا فعادوا إلى الله عز وجل ومن فوائد هذه الايه الكريمة التشنيع على هؤلاء الذين صرفت لهم الآيات فأعرضوا لقوله انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصطفون أي ينصرفون عنها ولا يعتبرون بها فيكون فيه الحذر من تولي الإنسان بعد ظهور الآيات لأنه إذا تولى بعد ظهور الآيات صار من قسم إيش لا. عند ذات أخسام المغضوب عليهم والضالون وأهل الاستقامة نعم صار من قسم المغضوب عليهم لأنه علم الحق ولكنه تمرد عليه ثم هم يصفون قل قال عز وجل قل ارايتم نعم قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله بغته او جهره هل وهلكوا الا القوم الظالمون يعني أرأي اخبروني وسبق القول في اعراض هذه الجمله طيب ان اتاكم عذاب الله اي عقوبه الله بغته كما لو أتتكم وأنتم نيام أو جهرة كما لو أتتكم وأنتم أيقاض وهذا كقوله تعالى أفأمن أهل القراء يأتيهم بأسنا باية وهم ناعمون أو أمن أهل القراء أن يأتيهم بأسنا ضحو وهم العبون الأول بغتة والثاني باعتة أو جهرة هل يهلكوا إلا القام الظالمون يعني إذا أت... إن أتتكم فهل أنتم مظلومون إذا أتاكم عبد الله على الوجهين الجواب لا فال... فالجمله في قول هل هو لك إلا الظالمون تقرير لأخذ العذاب وأنهم لم يؤخذوا ظلما بل لعملهم السيئ في هذه الآية تحذير من نزول العذاب إما بغته وإما جهب فلا يأمن الإنسان إذا كان عاصيا أن ينزل به العذاب ولكن أتظنون أن العذاب هو عقوبة الجسد لا عقوبة الجسد لا شك أنها عذاب لكن أكبر من ذلك الإعراض عن دين الله عز وجل كما قال تعالى فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبه ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن المعاصي بريد الكفر ينزلها الإنسان مرحلة مرحلة كما ينزل البريد المسافة مرحلة مرحلة حتى يصل إلى الكفر ولا يعني. ووجه ذلك ظاهر لأن المعاصي تقسي القلب وتسود القلب وتوبس القلب حتى يصبح ميتاً وتحل الكارثه ولكن الحمد لله جعل الله لكل داء دواء المعصيه قارنها بالتوبه واذا تبت فالتوبه تهدم ما قبلها تكون كانك لم تذنب ولله الحمد بل ان الانسان اذا تاب الى الله توبه نصوحا ربما تكون حاله بعد التوبه اكمل من حاله قبل المعصيه انظر إلى قبل الله تبارك وتعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فارتفعت منزلته حين تاب من المعصيه وهذا شيء مشاهد لأن الإنسان إذا بقي مستمرا على حاله في طاعة الله بقي قلبه لا يتحرك يفعل الأشياء هذه وكأنها غريزة إذا أذنب خجل من الله عز وجل واستحي من الله وأخفت إلى الله تبارك وتعالى وصار يتذكر هذا الذنب في كل لحظة ولهذا قال بعض السلف إن المعصية بالنسبة للفاسق كذباب وقع على انفه فطرده يعني خفيفه عنه وأما أهل القلوب الحية فالمعصية كأنها جبل يستثقلها ويخاف منها حتى يتوب إلى الله تبارك وتعالى قوله هل يهلك الا القوم الظالمون استفهام بمعنى النفي فهل بمعنى ما وقد ذكرنا فيما سبق ان الاستفهام اذا كان بمعنى النفي صار اشد من النفي المجرد لانه يتضمن النفي والتحدي كان المتكلم يقول المخاطب اثبت هذا الشيء فيكون الاستفهام بمعنى النفي اشد من النفي المجرد هل يُلَكُ الا قَمُوا الظَّالِمُونَ طيب الظلم ينقسم إلى قسمين ظلم في حق الله وظلم في حق العباد أما الظلم في حق الله فدواءه التوبة مهما عظم حتى لو كان شركا بالله تبارك وتعالى بل حتى لو كان سبا لله على القول الراجح فإنه يزول بالتوبة حق الآدمي لا يزول إلا برده إليه أو استحلاله منه وإلا مهما كان الإنسان إذا تاب وأخلص الله وندم فإنه لا يكفي بل إن رد المظالم إلى أهلها من شروط من شروط التوبة لأنه من شروط التوبة أن يقلع الإنسان عن, عن الذنب ولا إقلاء عن الذنب مع استمرار أخذ ما للغيب ثم قال عز وجل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ما نرسل ما نافيه وإلا أداة حصر والإرسال هو تحميل الغير إبلاغ رسالة من من أرسله ولهذا كان القول الراجح في المسألة أن, المرسل أن الرسل اوحي لهم بالشرق وأمروا بتبليغ إلا مبشرين ومنذرين مبشرين لمن اتبعهم بالخير بالجنة ومنذرين من خالفهم النار. هذه وظفته والبشارة هي الاخبار بما يسر والإنذار هو التخويف بما يسوء فإن قال قائل كيف تقول إن البشاره في الاخبار بما يسر مع أن الله تعالى جعلها إخبارا بما يسوء قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم إلى آخر فالجواب أن الإنذار يؤثر في البشرة كما يؤثر التبشير أليس كذلك؟ وأصل التبشير الأخبار بما يصل، أصل تسمية تبشيرا لأنه تتأثر به البشرة فتجد الرجل يستنير وجهه وينشر إحصاده أيها الإخوة لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه